هالليلي واصبري صبران فلسطين أمت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزنين هالليلي واصبري خمسين عام تصحبنا وتستنجدي يا نفسي لا تحزنين هالليلي واصبري الله يعين المجاهد مصاب المرتلي يا نفسي لا تحزني اهل لي واصبري وامجاهدا في سبيل الله رجلا تقي يا نفسي لا تحزني اهل لي واصبري اجراه على الله وله في جنة منزلي يا لا تحزني اهل لا لا جنات نعيما لمن هنا الجهاد قبل يا نفسي لا تحزني اهل لا لا يا رافع راية التوحيد يا مسلمي شعبكم ترتجي يا نفسي لا تحزني أهل لي واصبري صبرا فلسطين أنت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزني أهل ليلي واصبري خمسين عاما تصيحبنا وتستنجدين يا نفسي لا تحزني